قصيدة النبطية للشاعر الملازم أول فراج بن درعان بن عريعر بن درعان السلام عليكم يالله يا منزل من الغيم يا اللي مقادير الزمان تعلمها يا خالق الجنه ويا خالق النار نفسي من ذنوب الزمانك عصمها ببدأ قصيدي من ثمينات الأفكار جيثا شعر غانمه وقتمها سر يا قلم قدام لا عاد تحتار اوراق شعري فزهمك يا قلمها واكتب مشاعر شعب ابو متعب البار لاحت ولا سبحان رب رسمها ان احمد الله دارنا شعة نوار وبكتومكم يا سيدي ضحك فمها في جيتك هلت على الشعب لخيار وكين يقول انعام يا رب دمها اتعب فعل يمناك للجود معيار يردم شحمها لحمها يا خادم البيتين يا نس الأحرام ما تشتحن والدار مذلك حكمها يا سيدي يا سيدي وإن كان جمر الوغذار من قوة الله قوتك نعتصمها لك كلمة فرحة لها كبار وصغار كلمة وفا للشعب دندن دن نغمها دن كلمة اهتزين هموم ووجاع وكدار حتى القلوب اللي تزايت سقمها الشعب لك يدعون في وقت لتحار من جملة في كلمتك تختتمها ادعو وحنا ندعي بسر وجهار رسالتك وصلت وكل اللزمها يالله جعلك من منطويلين لأعمار يا حايل بين الشعوب وألمها والله لو يكفي الغلا نظم الأشعار لابدى قصيدة واعتذر ما ختمها يا خادم البيتين يا ضلع سنجار يا خادم مكة وخادم حرمها حنا أحزامك لاحتماك المضمار ناطا على رقاب العداء ونهزمها سافرت والشعب السعودي على نار والدار ترجي رجعتك يا هرمها هم استلمنا لكم الغاف مدرار سلمت هزمه من البلد واستلمها رغم التعب مبدأ عن الواجب اعذار وقيتك لبانها واحترمها هذاك ابو خالد ليصار ما صار يرسي كما ترسي رواسي قمامها هذاك ابو خالد ليصار ما صار يرسي كما ترسي حامي الدار والجار ولا تحت الاشوار قالوا حسمها له في قلوب الشعب حظوه مقدار كم ديرتم من جود كفهر دمها يمناخ واللي عالم كل الأسرار أصل الكرمت سلسل من كرمها والنايب الثاني لياجات لشوار شارح حكيم وحكمته محتكمها نايف سديد الرأي له عندنا كار قوات لمن بكل داعم دعمها نايف كما سيف على, <تصفيق> على الشر بتار قطع عروق المجرمين وصرمها نايف كما سيف على الشر بتار قطع عروق المجرمين وصرمها من فعلها وكارت ذبابير تنها ومن قبل لا يبنى بعضها هدمها والبو مهلي من ورا شرق قلب ويزعج نسمها فاصواتها من عبر نشرات الأخبار للأمها هدى سمها في سمها يا مدعي الإسلام كذاب غدار لك غاي تنسو دا يديك تخدمها أكيد شفت الدرع يا مدعي الإسلام كذاب غدار لك غاي تنسو دا يديك تخدمها أكيد شفت الدرع إشارة منا ومذلك فهمها رجل تبي تقلط على نابل أشبار من قبل لا تقلط بترنا قدمها وكم مغرض حاقد وتدعم الأشرار زمرة فساد عائشة في وهمها متمركزين من خارج الدار في غار ومن نعمة الإيمان ربي حرمها يا ويش تصلح ذلك الخزي والعار دعواتك الشعب السعودي لطمها. تبت يا ويش تصلح فالك الخزي والعار دعواتك الشعب السعودي لطمها تبت يديك امرار ومرار ومرار نية كبانة والله اللي كتمها شعب على عهده مع حاكم الدار ودار حقوق الشعب ما فيها قلية ولا بطرة كثار شعب كريم عزته ملتزمها المملكة لو درت في كل الأقطار ألا من فيها نعمةٍ من نعمها المملكة درع لنا دوم وستار عدوها من قبلها لعاشمها وانبان في العدوان عايل ومكار حنا براكينٍ تلاطة محمامها أصدورنا للمملكة درع وسوار اموت رجل يعيش علي علمها امجار يا جار اللخو نوره جار، عساس هام الغدر يخطي سهامها، يا جار مهما صار حنالك انصار لا تشتحن يا جار ليلة تكنمها بمر الملك نطع على درب لخار ارواحنا تفداه لا من زهمها هبشر بعزك نقطع بحور ونهار، حنا جنود واضية في قسمها والله ما نرضى على الدار لضرار وارماح عدوان السلام من هشمها وصلاة ربي عدم طاير طار واعداد من حج وحصات رجمها على الرسول احمد والاصحاب الاخيار نورها الدنيا تبدأ في حتمها.